لن ننجي أنه أهله إلا مرأته كانت من الغابرين، ولما أجابت رسولنا لطاسى أبهم وظاق بهم ذرعا، وقالوا لا تخف ولا تحزن.